يا من يكشف الضر يا من يكشف الضر ويتجلّى في السحر ويجيب المضطر وينادي عباده هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فاتوب عليه اللهم انا تائبون فتب علينا اللهم انا تائبون فتب علينا ومستغفرون فاغفر لنا وسائلون فاعطنا يا من بابه للسائلين مفتوح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 ومن خشيتك ما تبلغنا به مكانة المتقين ومن طاعتك ما تبلغنا به علين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اعفو عنا يا كريم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 واجعل عاقبه أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران والعتقه من النيران والعتقه من النيران برحمتك يا رحيم ويا رحمن اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين